إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُذِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وي Dad? كفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعد بل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات, والمشركين والمشركات وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوفره وتسبحه ذكرة وأصير إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن فإنما ينكث على نفسه ومن أولى أَرَابِشَ شغلتنا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَسَتَفِدْنَا لنا مِنْهُمْ Amen. I've يقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل سفين <سؤال> من الأعراب ستدعون إلى قوم أنيب سين شديد ستدعون إلى قوم تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل وعذبكم عذاب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومضاعفة ga فَرَدَّ جَلَالَكُم مَّهادِيهِ وَكَفَّ فَأَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَا آيَةٌ, ولتكون آية فأحاط الله بها وكان ولو قاتلكوا الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولا وهو الذي كفأيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من كان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا En dan... ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون جاهليك فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وأنزمهم كلمة استقوها وكانوا أخط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ لِأَنَّهُ إِبِلْحَمْثٌ لَا تَذْخُولُنَّ المسجد الحرام لا ja. Sí. Bij is go oh.